112. في الدنيا والآخرة 113. ويسألونك عن اليتاما قل إصلاح لهم خير 114. وإن تخالطوهم فإخوانكم 115. والله يعلم المفسد من المصلح 116. ولو شاء الله لأعنتكم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 وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِۦ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِناس لعلهم يتذكرون ويسالونك عن المحيط قل هو اذر فاعتزل النساء في المحيط فاعتزل النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن 119. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين 110. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُضْوَةً لِّأَجْلِ مَالِكُمْ أَن تَتَّبُوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ والله سميع عليم